الله اكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وعيد سعيد عيد يا رب يكون على الأمة الإسلامية كلها عيد سلام عيد محبة عيد ألفة بين كل مسلم المسلمين في العيد بيكونوا في أمس الحاجة لبعض علشان يفرحوا مع بعض لان المسلم معتقد ان في الشده بس لازم يكون معاه المسلم اخوه يسنده لا وكمان في الفرح لان في الفرح هفرح لوحدي مش هيبقى فرح لازم كل المسلمين يفرحوا مع بعض كل المسلمين يبقوا ايد واحده كل المسلمين يكونوا مع بعض لبعض وعلى عدوهم النهارده في اليوم المفتوح لاول ايام عيد الاضحى يا ترى ضحيت ولا ما ضحيتش بس يا ترى الاضحيه بالمعنى اللي احنا عارفينه هيكون شكلها ايه هي اضحيه خروف او جمل ولا هنضحي بكرامتنا هنضحي بارضنا هنضحي بعاقيدتنا هل يا ترى هتكون التضحيه في المستقبل كده اتمنى لا عايزين يكون عيدنا عيد امه اسلاميه هنتكلم عن ارض السلام مهد الديانات مع معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى القبلتين وثالث الحرمين هنتكلم عن القدس ألا قدس يا هامه لم تزل تشع ضياء وعزما ونور صمودك يحيي بقلب الأمل ويشعل عزمي بعد الفتور سأمضي وانفض عني الكسل ولا الخوف لا لن أمد الجسور القدس أرض العرب أرض المسلمين بيشرفني النهاردة في هذا اللقاء اللي انا بتشرف بكل قلبي وبكل فكري كل وجداني ان انا موجود معاكم فيه ومع اسدتنا الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ الاسلامي بجميع عم القرى سابقة أهلا وسهلا بحاجة خدم أحب. الشيخ عبد الخالق الشريف الدعاء الاسلامي أهلا وسهلا بحضرتك. الشيخ احمد الجهيني الدعاء الاسلامي أهلا وسهلا بشرفنا دائما وسهلا. القدس كل الامة العربية في قلب القدس والقدس في قلبها يمكن يقال في المسميات أن القدس هي أرض السلام إلا أن التاريخ دكتور جمال ما قالش خالص أن مر على هذه الأرض سلام كتير عايز أعرف من حضرتك بداية قبل ما نتكلم عن العيد هو إيه السبب الأساسي مخلي أرض السلام لا تعرف السلام لفترات طويلة الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه السمع البصير نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شهور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضف لا هدي له, له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إلا له, له. الذي علمنا أن بيت المقدس هي الأرض المقدسة هي الأرض التي بارك الله فيه العالمين وهي ميراث الأمة الإسلامية ومن هنا كان أمر الله عز وجل يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين يعني التي كتب الله كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكنها وتحريرها ممن غلب عليها ونصرة أهلها بكل وسائل الدعم فريضه شرعا يدخلوا الارض المقدسه التي التي كتب الله, كتب الله. لكم ولا ترتدوا على فتنقلبوا قدوتنا معلم الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن أبانا آدم عليه السلام وضع أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة صحيح فهي الأرض مبركة ومن أجل هذا قالوا أنه هي دي من ملحقات العقائد الإسلامية وهي يعني وقف إسلامي لا يجوز التنازل عن حبة رمل منها لأي إنسان أخر هذه الأرض الحقيقة مش عصرات لا دعشت فترات طويلة في سلام منذ أن وضع آدم عليه السلام أساس المسجد الأقصى وطيلت حياة آدم حوالي ألف سنة وعشرة قرون بين آدم ونوح على الإسلام طيلت عهد الأنبياء والرسل غلب عليهم مرتين بس اللي هم قوم جبرون وغلب عليها جالوت وجنوده وقيد الله من قام على تحريرها ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت تحت الاحتلال الروماني حررها صحابة الله سلم على عهد على عمر, عمر بن الخطاب بعد ما ابن الخطاب ظلت طيلة عهد بني أمية حوالي 132 في سلام في سلام وعاشت تيل عهد الدولة العباسية حوالي 500 سنة لان العوب الصليبية في القرن الخامس الهجري 492 جاءت اول حملة صليبية احتلت بلس المقدس ظلت في ايديهم 91 سنة لغاية ما جاء صلاح الدين حررها من قبضة الصليبيين واستمرت المقاومة الاسلامية لغاية ما تم القاء بقايا فلول الصليبيين يعني ما راء البحر, البحر بعد 200 سنة أي. يعني الامة ظلت تقاوم 200 سنة ثم جاءت بعد ذلك بعد صلاح الدين قعدت انا لم اذكر حوالي 800 754 سنة بعد ما حررها صلاح الدين تعيش في سلام واطمئنان والمنطقه كلها امنه مستقرة بس لما كان هناك رجال محمد وصحبه بن أمية، بن العباس، الزنكي، صلاح الدين، العثمانيون الذين اقاموا دولة إسلامية عثمانية عالمية لا نظير لها ولا مثيل، فكانت فإذا والعدوان اليهودي الآن عمره حوالي تقريبا اثنين وستين سنة. جميل. لان الدول اليهودية قامت 1448 يعني اذا ارض السلام مش الارض لمجرد السلام ولكن هي برجال يستطيع ان يحمل السلام نعم نعم. دكتور اخي الشيخ عبدالخالق هل تتوقع معايا نروح كده بذهننا وفكرنا وقلبنا مع اخواتنا في القدس وفي فلسطين عموما شكلهم ايه في العيد دلوقتي تتخيل كده حلهم ايه الحمد لله صوته السلام وعلى رسول الله قبل الادخل في هذا وارى كلام اخي العزيز الدكتور جمال أنا أريد أن أقول أن القدس أو فلسطين هي أرض سلام لكن هو السؤال ليه هي مطمع من أصحاب الأديان الأخرى أصحاب الأديان الأخرى يريدون أن يسيطروا على هذه المنطقة ما هو الاحتلال العالمي إما عسكري لأهمية المكان العسكري أو اقتصادي لأهمية الجانب الاقتصادي او انتداد جغرافي وفي الاحتلال من اجل عقيدة ودين اه احتلال فبيت المقدس وفلسطين حضرتك لو نزرت لها هي ارض صراع ديني على مرة صور كثير اه ارض صراع ديني بل اذا نظرت الى علامات الساعة الكبرى تجد معظمها في هذا المكان يعني عيسى بن مريم ينزل عند المنارة الشرقية البيضية البيضاء الشرقية من دمشق في صالة الفجر يأجوز ومأجوز يأتي حتى يشربون الماء البحيرة التي في هذه الأرض الدجال يقتل عند عندما اللد من أعمال فلسطين النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر وهذه كأنها أرض بداية المحشر فهناك علامات كثيرة تعطي لهذه الارض مكانة دينية يعني لها كلها للبشرية جميعا ولا جميع. نأتي ان اهلس يعني ما من ديالة من الديالات الثلاثة الا وعندهم المسيح صح. بس كل ديالة بتنزل على وجهة نظرها هذا مخلص لها وذاك ممكن لها ونحن الله عبدا من عبيد الله اللي هو المهدي إذا كان عندما يرون ذلك وأن عيسى ابن مريم سينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه, عليه وسلم وليس باعتباره نبي صحيح. ولذلك سيقول حين نزور عند منارة الشرقاء لام المسلمين يومازن تقدم بها فضلط امه محمد وإن كان سيخرج معه ليقتل الدجال مدعى الأوريهية الفاسد والكافر عند باب اللد من اعمال الهيسية يعني احنا بتقول ان ارض السلام لم تنعم بفترات كبيرة من السلام في العصر الحالي او الفتر الحقب الاخير لا, لا اقول بش كده بقول هي مطمع أو. من اصحاب الاديان الذين لا يفقهون حقيقة الاديان صحيح. ولا يدركون ولا يخذون من اديانهم معنا السلام صح. نحن معاشر مسلمين المسلم. نأذن لمن يأتي لأي أو. كنيسة بكل ترحاب نأذن لمن يأذن لأي بيعة بكل تلحاف رغم اختلافنا في الدين وغيرنا لا يريد لنا بقاء ولا خيرا صحيح طب ال ال برضو حابب أتكلم عن العيد هل حدك تتوقع ان ارض فيها هذا الصراع يكون عيد شكله ايه هو المسلم بطبيعة الحال فرحته فرحة ايمانية جميل هو يفرح بان الله تقبل منه الطاعة هو حينما يوزن الاثنين تلاتة مليون وقفين على عرفات هو ولو أنه لم يحج بيفرح لهم صح. أن الله غفر لهذه الملايين ولمن دعوا لهم فالمسلم طيب القلب رقيق الحس البهجة تسعده إحساسه إنه هو مطوم منه ينحر ليسعد الفقراء في هذا اليوم رغم أن هي تعتبر عند عند الناس غرامة مالية لكن وجد في له يفعلها بيفعلها عبادة لله ففرحة المسلم دائمًا عبادة إذن فالأراضي المقدسة أو القدس ما فرحة, فرحة ولكنها فرحة, مخلوطة, فرحة بالدموع مخلوطة بالدموع مخلوطة بالدموع وأكبر أكبر دموع دموع إهمال العالم الإسلامي والعربي لكم جميل هستاذن حضرتك شيخ أحمد الأم الفلسطينية هل هي أم مهملة من العالم ولا العالم واخد باله أن في حاجة اسمها أم فلسطينية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد كل عام أنتم بخير وصحة وعافية وسد والله أسأل أن يؤتي كل ذي سؤل سؤله بداية هذه لفتة طيبة نعلم بها الدنيا بأسرها بأننا كمسلمين في فرحنا في عيدنا في حزننا لن ننسى أرضنا صحيح. لن ننسى مقدساتنا لن ننسى دماء الشهداء لن ننسى كرامة الأمة لن ننسى أطفالنا لن ننسى أمهاتنا القدس في قلبنا صحيح. كل شبر من أرض الإسلام في قلبنا كل دمعة نزلت على وجنه أم هي في سويداء قلبنا كل طفل قتل في حضن أبيه على مرأة ومسمع الدنيا بس هو في قلبنا فنحن لسنا ممن ينسى دينه وعرضه وكرامته بفرح لأننا كمسلمين إذا فرحنا فإنما نفرح بطاعة الله نفرح بأن الله من علينا بالصيام نفرح بأن الله من علينا بالاضحيه نفرح أن الله من علينا بالقيام نفرح بان الله من علينا بان جعلنا نقبل عليه فهذا الفرح لا يعني ابدا باننا ننسى قضيتنا القضية الام قضية الارض والعرض قضية العقيدة قضية الدين فانا اقول لهؤلاء المحاصرون هؤلاء المجاهدون هذه الفئة لعلها هي الفئة المنصورة التي ترابط على ثغر من ثغور الاسلام فليعلموا أن الله عز وجل اختارهم بأن يكونوا من المرابطين واسال الله أن يجعلنا وإيهم من المخلصين فهم في المواجهة أمام عدو غاشم ظالم ليس لديه قلب واستغل هذا العدو أن الأمة مفرقة أن الأمة مشتتة وأن كل منا شغله نفسه شغله هواه شغلته بطنه شغله عياله ونسي القضيه الاساسيه ولا حول ولا قوه الا بالله نسيت الامه نداء الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا نداء هذا وحي الله عز وجل هذا الوحي الذي يلزم الامه ان تجتمع على كلمه سواء فتحرر الارض وتحرر وتعيد كرامه الامه من جديد ألا اذا هبت الامه بشعوبها وقادتها لنصرة دين الله عز وجل لنصرها الله ولنجفف دمع الأمهات أعلم أن هذه الأوقات تختلط فيها الأفراح مع الأحزان بل إني أقول على شعب فلسطين الجريح أن يفرح بعيده ولتعلم يهود كما علمنا صلى الله عليه وسلم ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة يفرحوا ويسعد هذه القضية قضية دم قضية عقيدة لكن فالنسعد هل لم يمر على العصر الاول عصر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة ومحنة وشدة ومصينة مرت محن عديدة وكثيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالعيب وكان يدخل السرور على اهله صلى الله عليه وسلم ولعل اذكر احبابي في فلسطين وجميع الامه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيح يما من حديث من عائشة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاتجع صلى الله عليه وسلم وحول وجهه ففاجأ صلى الله عليه وسلم صحيح وحول وجه فدخل ابو بكر الصديق فانتهرني وفي روايه فانتهزني وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله وفي روايه عند البخاري ايضا مزماره الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله بابي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا بكر دعهما فإنه يوم عيد يقول أبو بكر غفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر انتظر حتى غفل صلى الله عليه وسلم يعني أقذته النعاس أو ما شابه ذلك فغمستهما فخرجتا تقول من عائشة وكان يوم عيد السودان يلعبون أهل السودان أهل الحرش يلعبون بالدرك والحراب يلعبون بالدرك والحراب, والحراب. فقال رسول الله تقول أمنا عيشة فإما فسأ... سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي تشتهين تنظرين فقلت نعم فقام رأي وجعل خدي على خده حتى نظرت حتى مللت فقال حسبك قلت نعم فقال اذهبي هذا يدل على أنه ينبغي على الأمة مهما حاكت بها الظروف ومهما حاجت بها المحن ان تفرح وان تسعد ولتعلم يهود ان في ديننا فرحة وان في ديننا فصحة الامة المسلمة في الاراضي الفلسطينية بتتهم اتهامات كتير من الغرب وخصوصا ان هم بيقولوا ان الام الفلسطينية بتقدم ابنائها للشهادة او في زعمهم للقتل دون ان تبالي لذلك دكتور جمال هل تعتقد ان العيد في الاراضي الفلسطينية عموما وفي القدس في هذا الوقت خصيصا في فرحة بما نعم نعرفها يعني اليوم انا شاهدت عبر جهزيه الاعلام ان هم توجهوا ناحيه المسجد الاقصى وخروجهم للاسواق والفرحة يعني يعني لكن ما زي زم... ما ان دي بطاعه لله عز وجل وبقى عشان يرى العدو منهم قوة رغم ان العدو اليوم المجرم يعني اطلق عليهم في جباليا وأصرخها أربع من المقاومين صحيح. يعني أنه سيقول هؤلاء الناس يفرحون لكنهم مرابطون مرابطون باتجاه العدو أنهم يدافعون عن شرف الأمة صحيح. أنهم لا يدافعون أرض الأرض المقدسة وإذا ما قلت فضيح هي أرض المحشر والمنشر وفي الحديث ثم تكون هجرة ثم تكون هجرة إلى مهاجر إبراهيم يعني أرض المحشر والمنشر في النهاية الطائفة المنصورة هي في بيت المقدس فهذه بشارة لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يظلم خزام يقاتلون على باب ويستفزق حتى يأتي أمر الله لهم على ذلك. المسألة هم يفرحون وفي ذلك فليفرحوا وخير من يعني هو فرحة العيد هي عبادة الله عز وجل. لكن المسألة يعني أود بالنسبه حكاية الحروب الصليبية. إحنا ما ما قلنا نحروب صليبية لكن أوروبا أرادت بعد ما تحررت أرض إسرائيل والمعراج من قلة الروم البيزنطيين بعد السبعمائة سنة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. أرادوا مرة أخرى أنهم يستعيدوا لأن درد الأرض الخير والبركات هم لا يستهدفون فلسطين م. لا يستهدفون الوطن الإسلامي كله أوه. والعربية في القلب منه يستهدفون العقائد لأن هي التي تشكل المقاومة يعني ما فاش نقول الفلسطينيين لوحدهم والمسلمين لوحدهم لا لا لا الأمة لا جسد واحد هي قضية لا قضية الناطقين بالعربية حين. ولا قضية الشعب الفلسطيني إنما قضية العالم الإسلامي كله, كله. وإحنا المشكلة الخطيرة ان احنا خذلناهم نحن نحاصرهم امتنا تحاصر يعني مش بس يتعرضون للعدوان من كل الجبهات وعدوان يعني يعني في تصور حضرتك بعد عدوان غزة الحصار هذا على هذا النحو شيء أنا لكن أنا الحقيقة انا شفت المعنويات المرتفعة الصبر الثبات الصمود الحرص على التعاط احنا بنتعلم منه يعني فرصويا احنا بنلقي نظرة فانا بعتقد ان هم عندهم يفرحون وفي نفس الوقت مرابطون وفي نفس الوقت يبعى تابروا من العشرة ايام دي عبارة عن دورة تربوية مكثبة علشان تعدهم للقضية الكبرى لان ما من ايام العمل فيها حب الله من العشز الحجة قالوا للجهاد في سبيل الله قال ان رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء دي قمة بقية التضحية والفداء فهم عدوا نفسهم ووصلوا الخطوة الثانية اللي هي ايه انه عد نفسه مرابط وتيجا تغرب الغرات صابر يجرح شهادة يعني ايه يعني زيت بتخلينا انا اتكلم لان الاحظت الحج السنادي لم اسمع صوتا يتكلم عن قضية العالم الاسلامي المحورية الاولى فتذكرت عبدالله بن المبارك لما بعث الفضل بن عياد قال له يا عابد الحرمين لابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعبه من كان يخدم في البحور من دمائنا تتخدمه فين المفروض الامة الوحدة ده مظهر من مظاهر وحده الامه قضايا الامه المصيريه كان هو في المؤتمر هذا الحج العالمي انه يتكلموا ان قضية العالم الاسلامي المحورية ولا بد ان احنا ندعم اخواننا ونفك الحصان عنهم فلذلك لكن رغم هذا ما شاء الله اخواننا على ارض فلسطين عندهم رحابة صدر وصبر وحب وصبر, وصبر وعندهم حب لا يعني و... ما بابد وزي ما حقا قلت هم لا يدافعون عن عن انفسهم ولا عن ارض فقط ولكن بيدافعوا عن العقيدة لا رع... قليل المستهدف فلسطين والعقيدة والوطن انا عايز برضو حياتك اتكلمت وقلت ان كان في فترات رخاء الى بيت المقدس والقدس يمكن برضو عايز اعرف الحياة كسادة المشاهدين افضل فترة مرت على القدس في التاريخ كانت ايها اي فترة افضل فترة كان يعني في بالنسبة لعالمنا المعاصر في عهد الدولة م. الاموية والدولة العباسية زي استثنى منها المتين سنة بتاعت الحروف الصليبية وعهد الدولة العثمانية سبعمية سنة رخاء لان اللي حصل كل لما نشوف لو نظرنا الى خريطة لفلسطينة البيت المقدس، بيت المقدس. نجد السور اللي حوالين المدينة أقام ببنائه السلطان سليمان القانوني، صحيح. فسلطان سليمان القانوني وهو اللي جدد المنارات اللي حواليه. يعني أنا أقول الدولة العثمانية كان في ثلاث جيوش عثمانية إسلامية تحمي الشام كلها وكان العالم الإسلامي والعالم العربي مفيش حدود ولا سدود. لذلك أنا أقول والرخاء مم. كان بالدليل على ذلك السلطان سليم الأول. أيوه. اعتقد اراد ان يوحد كان العالم العربي في الدولة اسمها الدولة المملكية الدولة المملكية اللي هو بينهم قطز اللي وقف في وجه المغول والتتار وكمان يسبقهم الايوبية صلاح الدين اللي حرر بيت المقدس بعد واحد وتسعين سنة فالدولة الاثمانية العالمية ارادت ان توحد العالم العربي يبقى فيه جبهتين وخاصة في بسموه العدوان البرتغالي كان يرفع ايضا شعار الصليب على فكرة مش احنا اللي اتكلمنا قلنا الحروب الصليبية ده هم اوروبا هم اللي يعتبرون ان هي حرب كان شعارهم الصليب او المدفع صحيح يعني يا تقنصر يا القتل احنا أي. ما عندناش احنا لا اكراها في الدين فشاهد السلطان سليم الاول نزل ساب الجبهة الشمالية اللي أوروبا... لان كان امبراطور الدولة الرومانية أوه. الشرقية نزل... نزل علشان يوحد الصف وصل صلى في حلب سلاة الجمعة ثم توجه الى البيت المقدس ويقول اناروا له 12 الف قنديل كان مناور الاسلام صحيح الأم أ... في... وبعدين توجه إلى غزة صلى عيد الأضحى هناك م. وبعدين بعد قعد ثلاثة يام ثم توجه يزور الخليل إبراهيم ويسلم عليه فلذلك كل كان كم رخاء تتتعرك الأمة بملء حريتها رخاء اقتصادي وحتى يعني تقول الدول غير المسلمين النهاردة لو نرخل خريطه البيت المقدس نجد فيها أولا هي مساحتها حوالي وسبعين واحد واحد ألف متر صحيح وارتفاعها 750 متر عن سطح البحر هذه فيها تصور حضرتك ان المقدسات الاسلامية 43% من مساحة البيت المقدس وليس المسجد ده فقط لا مش المسجد ده الاخصى ده و وخ.. 4500 للكنائس والاديرة فيها كل التيارات النصرانية ولما جي صراحة جين الايوبية اعطا لهم الحرية التأمنح فاز اقول فيه كنا فيها عاش النصارى وعاش المسلمون واصحاب الطيارات المختلفة امينين ومطمئنين صحيح. هذا البلاء عمره <تصفيق> مع وصول الاحتلال الانجليزي سنة 1918 هنا بدأ البلاء مم. ظل الانجليز يحتلون بيت المقدس من 1918 48 سحبه مم. وسلموه للاحتلال اليهود وبعد كده استمر اليهود في هذا العذاب والغير دلوقتي احنا بنعاني منه الامة الاسلامية مش بس الاخوة فلسطين شيخ عبدالخالق برضو عايز اسأل حكي عن الامة الفلسطينية يمكن الغرب بيقولوا ان هي عندها نوع من انواح بالبلد كده قلبها جامد ما عندهاش عواطف حالك شايف ان الام فلسطينية في, في العيد مش هتبقى فرحانة لابنها ومش هتحزن على شهدها ولا هيبقى موقفها ايه ايه هي نفسيتها في هذا العيد الجانب النفسي في الانسان آه. بيرتبط باهدافه حرام بملحان تقن بالرمح م. من ظهر فخرج من بطنه فقال فوزت ورب الكعبة لا إله إلا الله المفهوم مختلف آه على حسب المظاهر اللي بيلبسها صح وعلى حسب المعتقد اللي في قلبه ولذلك الرجل وقف وكان كان فرح حينئذ يقول فوقفت عندش لماذا هذا هذا ويقتل إيه دي ومن وقته ربعه دخل من طلع من بطن مسكه كده بيده يقول فوزت ورب الكعبة لا إله إلا الله إيه فوزته هل الموت فوز المؤمن بالله الذي يعلم ان الشهيد روحه في حوى صلاة طير الخضر يطفن حول العرش سبحان الله الى يوم القيامة ما زي الجسس اللي رأنا في الارض والموت مكتوب على الجميع ولو في زمتدي حديثك يعرف الناموزهر في غزوة احد أيوة زي امرأة مسلمة ينعي عليها ابوها واخوها آه وزوجها آه وتقدم. فقالك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اباعوا والله اشترى وقوا او مع ربهم صح. لكن ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو قال اروني انظروا لي فلما نظرت اليه قالت يا رسول الله كل مصيبه بعد تجلل القضيه كان عشان كده سكتات في البيت المقدس أي. في فلسطين لك فضل أقصى. يعني ملاهب فضل أقصى. أقصى. يمكن يعني يا دكتور, يعني دكتور يعني. فكره صح. ان الام الفلسطينيه بحب زي ما حضرتك بتقول كده بلج... بتقدم الغالي والنفيس وهي لحضرتك النفسي جانب الاعتقادي جانب الايماني اذا رسخ الايمان أصل المدة يعني ربما الانسان بعض المؤمنين الشديد الايمان يعني قد ترى انه الحياة الدنيا او المرض او ذلك يؤذيه لكن الموت هذا كتب على الجميع آه ولذلك ال الانسان الذي يفهم الموت يحسن صناعة الموت صح عمر الخطاب أيوه يستمع من نبيه يتكلم فيأخذ شاف ان حفتين جمال جدا ان يموت شهيد م. وسمع النبي بيقولهم احرص انت موت في المدينة طب يعني اوانت حبيت تجمعها صح صح. ما تجمعش صح. وخصوصا المدينة غازل لو انت ينسى في اول في بداية انتشار دولة آه. وعز لكن له سألها بقلب له اللهم صح. امتني شهيدا في مدينة نبيك لا لا لا فيجيل ابلوء المجلوسة عشان يقتله شهيد مش شهيد بس ده شهيد في المحراب في المسجد في المدينة يعني في بقلة البقلة البقرة, البقرة آه يبقى اذا ان هي ايمان الحياة عندنا ايمان انا ما عشنا لنكون عبس لا نأكل ولا ونتيهك الالعام ومرض الوهن واذا في الوهن آه ايه؟ آه الحب الوهن الدنيا وقراهية الموت لعمة العدل يبقى حب الموت في سبيل الله صحيح والاستمتاع بالدنيا بخضر الله ولا نعطي الدنيا فوق قدرها يمكن عايز اروح مع الشيخ احمد عايز افضل مع الام برضه طيب انا هقول مع الام <تصفيق> لا انا مش هخرج من عند الام لان الام الفلسطينية انا الام مدرسة اذا عادتها عادت شعبا طيب العرب لو المازج الحقيقي عادت الام انثيق اه صحيح عادته الام كرمتها وعزتها وهو ده اللي احنا عايزين نقوله ان الام الفلسطينية والام العربية والام المسلمة هو ده اللي احنا عملنا فيها لان هي دي اللي هتطلع لنا الجنود اللي ان شاء الله يحرر القدس والاخص مش الامهات اللي احنا يعني اسأل الله العفو والعافيه يعني و... حذرك بس يعني يقولي تعايز على ايه إن... طب اتفضل عشان اقول لي بعض جدس والفد هاي أه... أه... هم بيقولوا ان, إن الام جامدة الام الفلسطينية أه... أه... انا بقول هي مش جامدة تقلب لا أه... انما الاحداث والواقع زادها قوة وصلابة أه... فهذا ليس بجمود قلب انما قوة وصلاة طب حركت برضو حابب تعلق معايا على النقطة دي مم. ايه راي حضرتك لما انا اعتبر انا وحضرتك قلب واحد هل مش هاضحي من سبيلك طبعا لا لكن لو أنا, لو انا اعتبرت نفسي شخص منفصل فبالتالي لن اضحي واعتبر نفسي اي اذى يجيلي من طريقك ضرر لا شك الام الفلسطينية هل تعتقد ان الفلسطيني هو أمة مسلمة أم شخص على أرض فلسطين؟ طبعا ده ده فهم مغلوط الأم, الأم دي حاجة كبيرة جدا جدا خاصة الأم الفلسطينية إيه اللي دعل الأم الفلسطينية تزداد القوة والصلاة مش هقول جمود قلب لا أي. أي. إنما حضرتك أنا عايز أقول خش كده مع الدكتور جمال نخليها كده دكتور جمال الاحتلال فلسطين كم سنة احتلال فلسطين من 91 من سنة 18 آه. يعني بلنا كم سنة ده تقريبا صحيح. 60 سنة اولا فحت... 91 سنة, 21 سنة. 21 سنة. سنة. سنة. سنة. آه من انجليزي والعدل اليهود من انجليزي والعدلية لو ازنتي له هو الأمم عصبة الامم آه. آه. اوروبا وامريكا اسندت الى الانجليز ابادة وتشريد الشعب آه. الفلسطيني والتسليمها لليهود عايز التقط الخط من نبتول جمال اكثر من 90 سنة احتلال اكتر من تسعين سنة الام الفلسطينية صابرة لاي. محتسبة كالرجل بل ربما تزيد قوة وصلابة صحيح. المعنى الجميل اول انا عايز اضيفه اخيه اكتر من تسعين سنة الام الفلسطينية تبكي حتى جف جفة دم الام الفلسطينية تصرخ حتى بحى الصوت ممتاز. صحيح. حتى قطع الصوت ولم يتحرك ساكن لهذه الامة فيرأت انه لا فائده من البكاء لا فائده من الصراخ بل لابد من الجهد لابد من العمل لابد من الاقبال على الله عز وجل لانه لن ينصر هذه الامة الا الله ورجال تعبدوا بدينهم وعقيدتهم لله عز وجل اذكر واذكر معك كيف كيف دكتور جمال كيف شخص خالق عندما صرخت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق بني قيل وقالت: وقالت محمد صرخت امرأة حرك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم جيوش المسلمين من اجل امرأة مسلمة واحدة صرخت تحركت لها الجيوش وكان الجزاء وكان العقاب لهؤلاء اليهود بأن أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة وطاردهم الشرطاردة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أدب اليهود وهو الذي علم اليهود وهو الذي استطاع أن يعاقب اليهود بما استحقوا صحيح يمكن أنا حابب برضا أقول للسادة المشاهدين حدثنا عن القدس بهذه هذه الحرارة وهذا الحب لمشاركتهم في فرحهم وهو الصمود لأن نجاح المقدسيين والفلسطينيين وكل مسلم مرابط هو ان هو ما زال صامدا النصر لم يأتي بعد ولكن الصمود هو الطريق للنصر عشان كده احنا بنتكلم في العيد عن القدس اليوم اللي فيه كل المسلمين كانوا في الكعبة الرابط التاريخي ما بين الكعبة وما بين القدس دكتور جمال رابط تاريخي قديم لا شك لان ربنا سبحانه وتعالى علمنا انه ادم عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس بعد المسجد الحرام ايه بأربعين سنة بداية الخلق في مكة المكرمة ويأرز الإسلام عشان كده في الحديث ثم تكون هجرة ثم تكون هجرة إلى مهاجر إبراهيم حيث تكون الطائفة المنصورة صحيح. بيت المقدس آه. فتكون صمود الطائفة دي والبسمة العريضة اللي افتراها على وجوده المهات لأنه هم مقتضيات الاستسلام للهرب العالمين صحيح. ان الله اشترى من المنطقة وعندهم الثقة في الله عندهم الثقة عارفيني ايه اقدم انتقاضي انما هذه حياة الدنيا فالحقيقة المرأة الفلسطينية ما شاء الله اه انا تعلمت الكثير الحمد لله وحين ارقب فهم عندهم يعني ايه في يوم اذكر كان اول شهداء لارض على الارض فلسطين كانت 1929 كان في ثلاثة واحد اسمه عطى الزير واحد اسمه فؤاد حجازي واحد تلت لازكر اسمه الان اللي اصدر عليهم في كانت هبه اسمها هبه البراق اليهود قالوا ده حقيقتنا قال لا دي حقيقتنا احنا دي ده مسرى ومراج محمد صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن حاله اطلق عليه بالانجليزي يعني ايه على قتل 385 وقبض على الثلاث اشخاص دول عطا الزهر وواحد اسمه جمجوم واحد محمد اسمه فاتح الثلاثة ايوه دول من عادتهم اهل الجليل انه ايه لما الواحد هيموت يعني يخضبوا اديه بالحن سبحان الله خضبوا اديهم جابوا الحن رايح العرث جاي الحرث بالضبط رايح رايح صحيح بل الحاجة اللي تلفز ان عتى الزير كان عنده 22 ربيع يعني آه. 22 سنة مم. اختلف معه هو يريد ان يسبق اخويهي في الشهادة الله واختلف اقترع وخرج السامع عليه وخرج في وقت حجازي واسطوشهد الحقيقه لما تقرا تاريخ الامه ايه الصبر ده ايه الثبات ده كأنهم يزفونهم في عرس النباء فعلا هو ظرف لانه في الشهداء في حواضر طير خضر تسرح في رياض الجنه صح. فانا عاوز اقول لي هم ناس متربيين أيوه. ناس متعلمين أيوه. عندهم صبر وثبات ودعاء وتلقي عشان كده هي الطائفة المنصوره ان شاء الله هي اعتقد ان شاء الله يعني احنا يعني نثقه في الله ففرحتهم يعني أنا, انا شوف في كل الاحوال بكل عز الازمات وهي بتبكي بتضوها من بيتها تجد الايه؟ تقول لك فدها الاقصى هم بشرف يدافع عن شرف الامة كلها عن المليار ونص مصلم ربنا انا بارك فيك يا دكتور ويمكن شيخ عبدالخالق احنا بنتكلم عن حرب وقتل وموت وبنتكلم عن ارض مغتصبة واحتلال فيهم عيد ترد على اللي بيسمعنا دلوقتي وبيقول لنا هو دا وقته تقول له اقول له يشوف السبب عشان يزول العجب لا. ايه ليه احنا كده ما هو احنا لو مافوقناش هايستزادا الحصر علينا كلنا م. لان العدو مش هيستنى بس ياخد بيت المقدس هيستنى يفسد ع... عليك ابنك وبنتك وهم في بيتك ويدمروهم اوروبا في الحرب العالميه الاولى والثانيه اكتشفت بيت, بيت القصيد امم ان الفرقه التي بينهم اضاعتهم وحارب بعضهم بعض فهلكت منهم الملايين فتوحدوا في الاتحاد الاوروبي وتوحدوا في البرلمان الاوروبي وتوحدوا في العملة في العمله ما بقاش فيه جوازات بينهم صح هم مشوا ليكونوا امه واحدة وتفننوا في ونحن بنفس القرآن اه وان هذه امتكم امه واحده احنا بنص القران ويربطها وانا ربكم فعبدو. يعني انزل الربط كما انه هو اله واحد لا شريك له امر بان تكون هذه الامه امه واحده لا فرقه بينها لكننا نحسن التفرق ونؤسسه وصارت نعرات جاهليه تعود على الالسنه وكل بدأ ينعر بما كانت عليه بلده قبل الإسلام وكأن الكفر الذي كانت عليه الشعوب صار مفخرة نفتخر به هنا وهناك وأصعب جوازات تجدها بين الدول الإسلامية بعضها مع بعض وأعقد عمالة تنتقل بين الدول الاسلاميه وأعقد عملات وتعامل اقتصادي بل وأضعف وأضعف أضعف أضعف تعامل اقتصادي بين الأمم في حين تنازلت الأمم الإسلامية أعطاه ضغط اقتصاد لو تجمع لسد الدنيا. طب في قضية اعتقد مرتبطة جدا بنفس الموضوع وهي الولاء والبراء. هل قضية الولاء والبراء في هذا الموضوع خصوصا إن ناس هتقول تب وإحنا ملنا. ناس هتقول تب ما هم بيحتفلوا وخصوصا عن المقدسيين أو أهل فلسطين ليس كلهم مسلمين ارأي حك في هذه القضية اولا مسلمين او غير مسلمين في يعني زمان كان في حاجة اسمها الارض لها قيمة عند الانسان آه. ثم اذا نظرت الى غالب الامة العربية والاسلامية اغلب السكان من المسلمين صحيح. هذا امر لا ينكر فاذا هم يدافعون عن عقيدة وعن ايمان قام في الصدور ونشأت عليه وتربت الاجهار لكن تعالى هو بقول تاب انا مالي ايوه ولا مالي صح ودي مشكله كبيره اه دي بقى سببها ايه دي سببها الثقافه العامه التي تستنشقها الالم صح دي المشكلة فعلا الثقافة العامة في لا اصبح الثقافات العامة بتاعتنا اقرب الى الجاهليه احنا دون انه كفر لا طب لكن نقول زب الجاهلية نوعين م. في جاهلية كافره مم. وفي ولا تبرز تبرج تبرز الجاهلية تقول أي المعرفة الباطنة أو الركون إلى مصطلحات دنيوية أو خبرات دنيوية ليس يعني ليست فقط ليس لها أسس صلحة بل معارضة أسس الدين يعني خذرت السالفة في حاجة قضية مهمة طيب. إن جهل الناس عدم سلامة المعتقد الخلل الذي يتسلل إلى العقائد مم. والسلوكيات والأخلاقيات وعدم الانضباط مع مع قوانين السماء ربنا جاء له من اعرض عن ذكري فانا لهم عيشنا الامة نسيت ان لها مقدسات يعني اخوان احنا على فكرة بالعلم العلم رسول الله تعلم لما دخل المدينة المنورة اعطى لليهود عهود المواطنة الكاملة خقوق المواطنة الكاملة له يأمن على عرضه وعلى ماله وعلى بيعه بس بشرط ما هتأمرش على الدولة وعلى ارض فلسطين عاشت كل يعني اطياف ال في سلام في سلام, في سلام. في سلام. ليه عندنا في الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير مخاريق يهو وخير خير يهود ايوه لأن يعني إيه؟ يعني عندناش احنا لا في الدين بل اذكر ان في ايام الدوله العثمانيه البروتستانت استغاثوا بالسلطان سليمان القانوني لان الكاثوليك يقرونهم على دينهم سبحان الله فقال السلطان سليمان قانون بيان ان احنا لا نقهر احد على دين ولا نقبل احد يقر الاخر على دينه واستغسط به ملكة فرص عشان انحرر ابنها من الاس احنا الحمد لله فنالك انا عاوز اقول هنا المشكلة الامة الان ليس لبيتها، هي تجهل قدر القدس ما تعرفش قيمة القدس ما تعرفش ان امن العالم الاسلامي من امن القدس ما تدركش ان الخطر الان اشهد الله كل ما قتب الان الان الامة في موضع الخطر المباشر الاسلام مستهدف الامة الواحدة مستهدفة ولن يعني شوف البداية الشعب ده هو ليه مقر... الان فلسطين النموذج اللي تكلمت المرأة المسلمة دي هم مش بيقولوا قلبها جاملا لا هم عارفين ان الامة دي هزينه دمروها ايوه هزينه دمروها هي دي المشكلة لكن هو ده النموذج وللأسف, وللأسف التبيير ليس فقط للمرأة المسلمة الفلسطينية ولكن المرأة المسلمة على العموم شيخ احمد عايز اروح بقى للطفل الفلسطيني يمكن كان معاه خبر كده جميل بيقول ان بمناسبه العيد مجموعه كشافه ابناء القدس تجول شوارع القدس نوع من انواع ظهور البهجه ولكن بعزه الشباب عايزين يفرحوا بالعيد وبيجولوا القدس هل تتوقع ان الامم المتحده اللي بتطالب بحقوق الطفل بتدور على حق طفل في فلسطين بيضرب عليه النار يوم العيد حتى وفين حقهم الله الطفل الفلسطيني ده شأنه عجب آه. يعني الطفل الفلسطيني ده يعني المفروض يؤلف فيه كتب يعني لأن سبحان الله يعني أين طفولته أين طفولته يعني كيف يعيش الطفولة التي يعيشها أي طفل في العالم يعني المناخ غير مناسب تماما أنه يهنأ ويسعد ويفرح وكيف يفرح طفل قتل أبوه كيف يفرح طفل فقد عمه او فقد خاله او فلا شك ان الاحزان متراكمة في قلب كل طفل وفي قلب كل امرأة متراكمة انا بتحجب اون طفل لي لان رغم هذه الاحزان بيلعب. بيلعب وتجد في سعادة وفي فرح يعني ممكن يكون بيلعب ب... بيلعب بالنضال يعني مجرد ان هو بمواب العسكري الاسرائيلي ده في حد ذاته متعة لذلك آه. يجمع آه سبحان الله ما نراه متناقض آه. بين الحزن العميق أي. وبين التاريخ ال... الاسود ما يراه على ايدي اليهود ويجمع بين الفرح والسعاد وفي هذا نقطة خطيرة جدا ازلال اليهود صحيح. ازلال اليهود ورعب اليهود وخوف اليهود هم يعني صنعوا كل ما استطاعوا حتى يستقصلوا هذا الشعب وحتى يقضوا على هذا الشعب لكن يجدوا انه يحيى من جديد يحيى بشبابه يحيى بنسائه يحيى باطفاله فهم عجزوا والله اليهود يعجبون ويعجزون مما يجدوا من الاطفال من الاطفال لذلك لابد ان نؤصل لا اقول في اطفال فلسطين في حسب بل في اطفال الامة نؤصل في قلوب اطفالنا البطولات صح الفداء التضحية الجهاد في سبيل الله عز وجل شيخ احمد ده هيجي منين وشبابنا دلوقتي اعتقد لو حد سمعنا ويمكن كنت لسه بقول هقوله احنا ملنا بحاجة زي كده بيقولوا كفاية بقى نضال كفاية بقى حرب احنا دفعنا عن فلسطين كتير اوي احنا حربنا كتير ومات مننا كتير مش بس بلاد بعينها لا كل الدول المسلمة كل دولة مكبعة على همها حضرتك رأيك في إيه استفدت الأستاذ على فكرة الشعوب العالم الإسلامي ما آه. أعتقدش كذا الشعوب بتأقلم من الداخل صحيح ولا كان المشكلة ورقان. إن تصدير موجود. هذا الفكر تصدير موجود عالمين أيوة نظري عالمين موجود, موجود, موجود, موجود حاليا نظري مليون مية أيوة للشعوب. والخلف يطفو على الصدر نظري مليون مية أيوة صح للشعوب وفي كباية زيت وسخة محطوط على الوش <تصفيق> في كل بلد صحيح وفي كل بلد, بلد, بلد, بلد, بلد عشان بقى نعلم هي الكباية زيت وسخة أيوه أنا محطوط وساسة زوب ايو انا ليه باجرب هذا المثال لان اصفالنا بيشوفوا ايه بيشوفوا في الاعلام واحد بيقول اي كان منصبه او او الاخره كفاية احنا كفاية نضال كفاية كفاية فهل يا ترى هيحصل في يوم الايام ان اصفالنا هيتعلموا ان هم انا وبس ولا هيرجعون صابع يبقى نجعل بجوارها كفاية كرامة كفاية نجعل بجوارها كفاية حروب وكفاية كفاية نجعل جنبها كفاية كرامة وأهلا بالإهانة وكفاية احترام لا. وكفاية عزة صح. وكفاية... يبقى نرضى بقى بالخنوع ونرضى بالزل ونرضى بالعار صح ما نفعش يعني, يعني... إحنا شاهدنا نموذج في غزة صح يعني ما هي قتل المزلحة اللي حصلت دي وتحت اسمعنا <تصفيق> تحت اسمعنا احنا عندنا امروءة احنا عندنا شهامة احنا عندنا كرامة ما دي كرامتنا دي سبتنا امامنا وتحت سمع بصر المجتمع الدولي اللي بيرفع شعار الديمقراطية والاشتراكية وحرية الانسان وحرمة الانسان هل من الانسان حرمة؟ عندهم كل شيء عند حرمة للانسان المسلم كده انا مشكلة الفلسطينيين اللي هو الناس يعني لهم الله ذكرنا ال الاستاذ احمد فاضيل شيخ فيما تصل لما امراه استغاثت في بني قينقاع قالت محمداء لما ال ال سيوفيل ابن ميخائيل يعني اثر بعض النساء المسلمات وقالت واسماء فتحرك المعتصم علشان قلب ديك يا بنت العم وذهب وحطم الحصون وخلصها منها ليه كان عمرها عندها كرامة عندها كرامه عندها دين بتخاف ربنا سبحانه وتعالى كان يعني ترى حرجا دكتور مال انا برضو عايز اقول لحك خبر في نفس الموضوع حاليا في تبادل اسرة ما بين الاخوة الفلسطينيين وما بين الاسرائيليين التبادل على الحك هيتم بمقايضة كم الى كم الف اسير فلسطيني مقابل جندي اسرائيلي تعليق حالك على الخبر يعني هو دا يعني لعله دي من رحمة ربنا ورينا ان اسر الجنود الاسرائيليين ممكن يأتي بالنتائج طيبة يعني نذكر اخواننا على فكرة للعلم لغاية النهاردة كل قرارات الامم المتحده تعتبر ان الكيان الصهيوني سلطه احتلال م. وكل التغييرات التي تجري على الارض غير قانونيه وانه لا يحترم القرارات الدولية وانه هو ضد القانون الدولي وان الشعب الفلسطيني هو صاحب الحقوق التاريخية والشرعية في فلسطين م. والعجيبة لو الناس اللي بتكلموا في السلطة الفلسطينية قرأت قرارات الأمم المتحدة ما كانش محتاجين يروحوا أصله ويكتب حد يعترف بيهم يعترفوا الكيان الصهيوني فلذلك أنا عاوز أقول النهاردة إحنا المشكلة الكيان الموجود هذا كيان عدواني لا يابه للق لا يابه للدولة فيش حد ما حدش مالي عينه إحنا في عصر البلطجة عصر البلطجة فلذلك أنا بقول عصر البلطجة تحتاج إلى هذا الشباب اللي بيضحي وبيأسر وبيقاوم وعارف يعني فرح وعارف المنصب طبعا اه مش لهوه عن مش ممكن يا دكتور الاستاذ ان الانسان هو كل حياته جاء وقت العيد هذه عبادة قلت الواحد بيخرج الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله بي. الا الله أكبر الله اكبر لله الحمد هو مش بيهتف لزيد والعامر ده بيقول الله اكبر هذه فرحة حقيقية زينه اعيادنا نحن التكبير فلذلك كان عاوز اقول هم فرحانين واحنا خرجنا وفرقوا فرحانين وعندنا ثقة وامل هؤلاء يعطوننا الامل في اخواننا في الارض المحتلة وعلى فكرة في ثلاث مجلدات يتعاملوا مركز الاعلام العربي عن الشهداء المقاومة ثلاث مجلدات مركز الاعلام العربي وده شيء للي لا يتدرس لأولادنا احنا بنتعلم منهم. لان احنا امة واحدة مصر قدمت شوالاء وتضحيات على الارض فلسطين 48 و56 67 و73 والعالم الاسلامي كله قدم على الارض فلسطين وسيكون هناك المزيد وال. الشهداء سيستمرون مع استمرار القضية بس هل يا ترى سيستمر دكتور دكتور عبد الشيخ عبد الخالق هل سيستمر هذه التضحية والمسلمين بيتفاخروا على بعض في بعض الحالات يعني وضع حاليا ان في بعض الافراد زي ما حضرتك قلت شوية الزيت اللي مش كويسين المحطوطين على الشدول يتفاخروا بينهم من بعض ويبدأوا يتناحروا وينسوا ان هما لازم يكونوا اشداء على الكفار رحماء بينهم عايز اعرف حتت سيكولوجيه الموضوع ده نفسيا هل ترى الوضع ده شويه زيف فعلا ولا اغلب الاناء بقى كده هو يعني تعليق على السابق اسر صهيوني امام الف فلسطين ايوه هو في إيه مفاوضات على هذا قبل كده ضغط كمان صلاح دول اخذوا ظلم وممكن ياخدوا اكثر ظلم صح وهو بيديك انها 1000 ولو عاوز ياخذهم بكره هياخذها لا خالص فهو يعني قضية هذه ملعوبه اه عنده, عجل. آه. عنده. آه. لكن في قضيه 48 أخرى. في اسرائيل في اخرى وعندهم في المعتقدات <تصفيق> اليهوديه ان اليهودي اذا لم يدفن بطريقه معينه فلن عسكري آه آه يعني. لن يدخل الجنه كيف العسكري روحه تطارد القبل اليهوديه لا هذا هو عرض لحرام هاي صح شيخ المنصب اللي معاشه حرامية لو صاد محاول ومساعد ليه السلطات تقبض عليه لا <تصفيق> اللي يحفظ المساعدين كلهم يسيبوه اه اه لازم يروح كلهم بعربيه اساسا في احساس نفسي داخلي بدا هؤلاء هم الصهيون مجرمين سفاله حقراء كل فيهم او ما ماوقف البشريه صحيح في هؤلاء اليهود الانجاس مش اليهود كديانه الصهاينه المغتصبين الذين جاؤوا رازمه حسالات البشرية دون نفسي هم لو سافوا دا في, في اثنين هنا وواحد هنا واتنا هنا ولتجدنهم احرص الناس على حياة حياة غير معرفة نكرة اي ادنى نوع من الحياة صحيح طب هل يطرأ هل يغرف في نار قرية ولا تجد ولا تجدنهم حاصر الناس, الناس على حياة آه. و بين الاثنين واحد لو يعمرو ألف سنة وما هو مزح زحيم عذابين يعمر ده كده قضية نفسية ما مو... أصنت على من الأول برا كده بكش بكش جدا لكن هو من جوه القبح والضعف والخزي يملأه ويلملأ صدره إنما الفلسطيني تصحح حق نأتي الحكيات الأول متحدة إحنا من يتكلم عنها جمال عمل أول متحدة الدكتور جمال بيتكلم عنها دي اه ورق تولدت بيطلع مش قراراتهم بتاعهم بس هنعلمونا انت قرارات دوليه آه... قرارات دوله قرار لها قوه لا لا من غير قوه اللي انا لا حضرتك الاستاذ يعني خد بالك هو كون ان هم ولم يعتبروا الكيان الصهيوني سنت احتلال ده في حد ذاته ضد عكس ان القدس دي كيان مستقل وان قراره ضمها غير قانونية. هذا مطلوب. ما ضاحق ولا هو مطالب إحنا بنتلب. أنا يعني هو ال ال النضال إذا فتحت ولكن يجب أن يكون في كل الجبهة. الله ينتظر ان زوج زوجة شلو اللي لابد تشلو. وعد الصدق. احنا عندنا في القرآن وعدين. في الاخر ننتصر وعندنا وعد متكرر وإن عدتم. عدنا. فإذا الوعد الله حق. وقول الله حق ولكن عمي ولكن عمي هي بس ايه قلوب ستعود يا سيدنا الله ينصركم ربنا قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعد يعني في في الستينات في في كانت المدارس المصرية لا يدرس فيها دين اسلامي اطلاقا علماء الازهر في هذا الوقت عفا الله عنه, عنه وعنه ولعله كما نسمع قتاب اخرج كتاب ان الاسلام ليس دين ودولها وكان كثير من الناس يمكنون شبول الاسلام م. كون ان الرئاة المؤمنة الان تستنشق شبول الاسلام وتستنشق حقيقة تمني الامة المسلمة ان تعود والدول المسلمة تعود هو بداية النصر الاسلام ان شاء الله آه أنا آه. هسمع طريق حضرك بس انا عينيه انا معين خبر هنا عجبني جدا آه. ويمكن ده بصيص من الامل بيقول ان الاخوة العرب والمسلمين بيكفلوا اليتامى في فلسطين والثاكلة في فلسطين الاردن والسعودية وبيبعثوا الاموال الى كفالة اليتيم هل تعتقد ان اليتيم هناك تقصير نسبيا وخصوصا في فلسطين والحل مع في العيد خصوصا انا رسك تقول لحقيرك انت فتحت ملف مهم جدا أوه. ان احنا هو ملف الاطفال وينبغي ان احنا نصلت الضوء عليه لاني الامر الامر اكتفاضة الهمية اه ترجع <تصفيق> <الامر تصفيق> <الامر صحيح> اتلي لي تاني <تصفيق> <صحيح> وانا ارد اني لابد ان نقصل عند اطفالنا يعني الطفل لابد ان نقصل عنده الشهادة قيمة الشهادة قدر الشهادة الفداء التضحية حب نعم حب الشهادة قدر الشهادة الجنة ان يشتاق الى جنة الله عز وجل لابد ندرس لاطفالنا ان نفسي القائمين على التعليم في الوطن الاسلامي ان يتقوا الله عز وجل الاطفال بياخدوا ايه في التعليم ما بتجيبونهم بطولات يا اخوانا خليهم يعرفوا كيف كان يصنع خالد كيف ده كان يصنع خالد دكتور رحمة معلشي انا عايز اوضح نقطة مهمة في فرق ما بين الشهادة والارهاب لا فرق جبيل طبعا وبالتالي لمن الاسب برضو فيه اراء كتيرة بتنادي تقول لك المسلمين يدرسون <تصفيق> للارهاب في في في لا في المركز الدراسي ولكن طبعا اقول لحضرتك الشهاده اللي, لكن... اللي, طبعا اللي طبعا المركز العربي التربوي ايوه ترجم كتاب الحساب في الصف الثاني الابتدائي في هذه الدولة المعتصمه الحساب مادة الحساب في دولة دوله, دولة بني صيون ايوه انا قائل عين الكتاب وكانت الترجمة كالاتي اذا كان قد امرت بقتل 100 عربي لا لا لا الله وقد قتلت 34 عربيا كم كم عربي بقي عليك ان تقتله سبحان الله هذا عند الصهاينه الصهاينه 3 في كتاب الحساب هو من الذي صدق كده انا بقول ملف الاطفال في غاية الاهميه وسوف يسأل سوف يسأل امام الله عز وجل كل انسان تولى امر التعليم في كل بلد اسلامي ولا يضع الاطفال ما يحمي به البلاد والعباد انا كنت من يومين في السويس بنسجل مع افراد المقاومة والابطال اللي اللي ضحروا اليهود والمقاومة الشعبية آه آه آه و و نعم وكان على رأسين فضل الشيخ حافظ السلامة قائد المقاومة الشعبية وكان في افراد من المقاومة كان معي اطفال وده الشاهد اللي انا عايز اوصله اطفال اعدادي في سنوة. فلما كلمناهم وسمعوا القصص الاولاد بالفطرة بيقولوا ايه لذلك انا بقول امره مهم جدا بقولوا ليه احنا بناخدش الكلام ده المدرس ليه البطولات دي احنا ما ندرسهاش الكلام ده فين أيوة. تخيل فانا عايز اقول ال ال ال الجيل اللي احنا ننشده وان شاء الله المفروض هو سوف يحرر القدس يوما إن لابد ان يتربى من الان على حب الجهاد وبعدين لما بنقول الجهاد ما حدش يخاف ولا يترعب يا اخواننا احنا بنقول جهاد وليس ارهاب بنقول جهاد عشان يحمي الاوطان عشان يحمي عباد عشان يحمي كرامة الامة يحمينا فب... من الارهاب فب... او نعم يحمينا من الارهاب فب... حدثة الكلام اللي بتقول من وراء الارهاب حدث مركز التجارع العالمي صح. وهم وراء اليهود مرتد رابين مين اللي قد رابين نعم, بر... نعم. ولمين اللي فاته صدر كتاب بقتل اطفال الفلسطينيين داخل الارض هي. المحتلة هي. هم وراء هذا او نعم هم... دل... فب... دل... هم... كمان... اذا كان هم بيدوروا دايما وبيحاولوا هم نكحين تماما في نعم. قيادة ال... ال... الاعلام ال... ال... العالمي انا برضو شايف ان هم ناجحين في تقويد بعض الموضوعات بينها مثلا المقدسيين يعني انا مثلا معايا خبر تاني وعايا بسمع تعليق حضرتك عليه الخبر بيقول اسرائيل سترفع خمسين ساترا في الضفة وصلاة العيد في الاقصى لمن فوق الخمسين يعني الناس كبيرة بس اللي هتصل طب ده مش كسر وزلة لشباب المسلمين في القدس تعليق حضرتك ده علي ده ده ده ده يعني, يعني يجب القضية الخصيرة ان الامة مش قدرة تدرك وده برضو نتيجة الجهل. ما فيه ثقافة شرعية ولا ثقافة تاريخية ولا حتى قانونية المشكلة الناس مش قدرة تدرك ان المسجد الاقصى هو صدنه والمسجد الحرام الارض المقدسة هي امتداد للارض التي بارك الله فيها العالميا هي ارض النبوات ارض الرسالات مهاجر ارض الاسراء والمعراج بعدين انا معلش عايز اقول له دكتور جمال يعني متى تنتظر الامة الامة مستنيه ايه أيوة. يعني متى تنتظر الامة حتى تحرر الاطار يا فرددت الاستاذة الصديقية الخضية ده السراع ممتد عبر الاجيال والامة تحتاج الى تربية حضرتك الان الاهتمام بالطفل هو بيفرح نعم لكن بحتاج منهج حصل النار خلل لمنهج التعليم مم. اصبح دي بقى ال... ال... هل الدين مادة اساسية الاسدس اللي, اللي تربط في الارض المختلفة دي على الفداء والتفحية دي تربية خاصة نعم. تحت, تحت... أزيز الطائرات والدباء مدرسة خاصة تربوية ل... ل... ل... للنجاح وفي نفس الوقت خلي بالك اصل الناس هي المشكلة ايه ان الامة بتصور ان الخطر وقف عند فلسطين طلع فلسطين من مخك خلاص آه. انتهت القضية وهذا اقسموا بالله وهم وهم اني بعملوه اليهود الان لان في حقيقة الامة بدأت تستيقظ ايه وبدأوا يستشعرون ان الامة لن تنسى المسجد الاقصى لن تنسى فلسطين ولن تقبل بأي عدوان أكيد عليها أكيد فالأمة ما بهاش كلام وهذه هي الأيام اللي احنا الـ الـ الـ الأمة بتتململ واعتقد يعني الغرب يدرك هذا فلذلك نريد المسألة احنا بمعركة مستمرة متواصلة عبر الأجيال تحتاج منها نحواجه نظر الأمة واحنا بنحتفل بالعيد طب دكتور جمال اعتقد ان شبابنا اللي احنا عايزين ندور عليهم عندهم مشكلة برضو الآلة الإعلامية الغربية واليهودية هي الأساس فيها وهي بنا عايزين صوروا لشبابنا ان القدس والمسجد الاقصى هو القبه الصفراء بس غير كده انتوا ملكوش عندنا عشان كده زي ما انا قبل الهوا واحنا قرينا كلنا ان هم عايزين يا جماعه يعملوا ايه بيقولولنا لنا يا مسلمين خدوا المسجد بتاعكم والقبه بتاعتكم لون اللي لونها اللي انتوا عارفينها في الاعلام روحوا حطوها في حته تانية على ارضكم المسلمه معانا على الخريطة دلوقتي على الهوا الخريطة عايزين حد يشرح لنا تقول لنا هل يا ترى شبابنا عارفين ده ولا لا صد ذات يعني احنا امامنا ده المسجد الاقصى المسجد الاقصى ده مسحته مية اربعة واربعين الف متر آه. يعني حوالي تمانية وعشرين فدان مش الابة الصفة يعني ده وعبارة عن مجموعة مساجد ومدارس ده المسجد الصغير ده اللي هو يعني ده عبارة عن اذا مية اضعار بيت المقدس اللي هي المدينة المقدسة ايوة اللي هي ده مراس الامة الاسلامية عبارة عن تمنمية واحد وسبعين ألف مش موجود أسرع لكن الجديد يعني ده جزء منها جزء من ذات المقصود من ألف اللي هو المسجد الأقصى ملحقات من عبارة عن ابواب حداشر باب ومساجد ودواكي ووو والفضل والمصلى المرواني والمصلى الإبراهيمي 144 ده هو جزء من المسجد الأقصى جزء منه 144 أربعة تصوروا في قبة السهرة قبة يحدى القباب اللي موجودة داخلها حدا تانيا اللي هي المدينة المقدسة نفسها اللي بيت المقدس تمنمية واحد وسبعين تمنمية واحد وسبعين الف متر أو. وارتفاعها سبعمائة ألف وفيها مساجد <تصفيق> مساجد عديدة ليس مسجد واحد ما حالك يمكن ثمانية مسجد أنا عدتهم داخله وفيها كمان الكنيسة القيامة وفيها كنائس الروم الأرثوذكس وهي في السلطان انا عاوز اقول طبعا هي طبعا للأسف الصورة دي إحدى الارثور لكن عاوز اقول هذه هي مساحة التي يجري تهويده العجيبة ان المدينة نفسها تبقى لقرار 181 تحت حماية الأمم المتحدة من سنة 48 المدينة بالكامل مدينة بالكامل كان مستقل أيوه وكان فيه حاجة اسمها لجنة الوصاية مين اللي طالب الأمم المتحدة؟ فين السلطة الفلسطينية ما تتحركش ليه؟ فين وزراء الخارجية؟ فين جامعات الدول العربية؟ يعني احنا م... عندنا قرارات الأمم المتحدة تعطينا حتى شرعية المقاومة أيوه مش شرعية المقاومة هذي الاسف طبعا كل المسجد الاسف انه هذي ده, ده, ده كله هنو داخل المسجد وشريك. ده الاقصى ده المسجد الاقصى و لاست قبة الصخرة هي القبة اللونها اصفر او باللون الذهبي لانه هي اطبول اعلام يهودي اه بيقول و دايما يميزه القدس و يرسمه ان قبة الصخرة هي الاقصى والقدس القدس ده للاسف من التطبيل الاعلامي دكتور بيمال 871 ألف متر يعني قل من كيلو متر قل من كيلو متر بحالات بسيطة العرب في ا الان او فلسطين يعني في شلل في انباء من كام يوم انا شايف حي سلوان بيسخرجو الناس من البيوت بتاعتهم وبيقدمو والناس قاعدين في الشوارع اه يعني ولكن الناس عندهم رباط هشوف ده الرباط الولد قاعد يذاكر في الشارع يا الله ايوه بيطلعوهم من البيوت وياخدوها دي احنا دي عاوزة قضية ماذا التهويد هم اغتصبوها متى خدوا اخذوا بيت المقدس بيت المقدس سنة 67 اه دخل موشا ديان سبعة وستئين واحتل البيت الاشتراك الامة لم تتحرك منذ ذلك الوقت قرارات الامة المتحدة كلها حتى الان دب. تعتبر كل ما اتخذه اليهود من اجراءات تعتبر الاستيطان باطل وتفكيك الاستيطان المستوطنات واجب واللي تعاملوا اليهود ضد القانون الدولي وتكلم عن انتهاك حقوق الانسان اليهود سرقوا الوسائق من المحاكم الشرع عبارة عن عمل قد لكن كل فقرات الامم المتحدة تثبت الجرائم التي ارتكبها اليهود في فلسطين، وتعطينا أمامنا. لكن اين ال... الناس المسؤولين عن؟ واعتقد المسؤولين المسؤولين الفلسطينيين برضو ده انا هروح بيه لل للشيخ عبدالخلق هل وجود شرخ في السلطة الفلسطينية هو السبب في ضعف المقاومة ام الشرخ في الأمة العربية والمسلمة بالكامل هو السبب؟ هو بلا شك. الأمة العربية والإسلامية فيها شروخ آه. ليته كان شرخا واحدا لسهل أن يضمض ده فيه وهن وفي ضعف ولكنه سيجبر بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله سيعود يعني أنا عاوز أقول لحظاتك عشان بس المستمع الكريم يخلي باله أستاذنا الدكتور جمال 91 سنة حتى حالة صباح الدين القدس لو متخيل أن واحد ولد بعد احتلال بيت المقدس بسنة واحد جيل كامل لا جيل اجيال بقى مش جيل واحد ولد بعد ما بيت المقدس احتل بسنة ولا اعرف حالي وده يغسلني 80 سنة احفاد موجودين وده يغسلني 85 سنة وجدت وقول له ده بيت المقدس يا يتطهر مسلم يقول لك يا عم ده انا بقى لي 85 سنة يتطهر ايه سيدي, سيدي سيبني في حالي بقى بامنا خلاص عرفت اللي هو ده اليأس اللي اعجي يقع في قلوبنا ما فيش ماذا الرجل ده عنده خمسة تمانين سنة فيش هي ست سنين كان التحرق هذا فتحرير بيت المقدس يأتي بس مين مين اللي شرف إذا أراد شيء قال مين اللي يتشرف والله والله والله ليس البكاء على بيت المقدس بل البكاء عن مسؤوليتنا نحن على أمام الله عن بيت المقدس هذا الجيل لو كل إنسان منا تخيل أنه وقف عاريا مجردا من الثياب امام رب العباد فساله انت عبدي وانا خلقتك وانا انزلت ايها في صوره الاسراء تمجد هذا البيت ماذا فعلت انت هل يستطيع ان يجيب ماذا سيقول ربه هل سيحمد الله في ماذا يساله أنا مش قادرين نتصورها حضرتك استاذ جاريز من المعتقد صحيح. العقيدة اللي قال لك صلي لي قال لك حمل الذيت المقدس قال لك انصر اهله كذا علماء المسلمين علماء الاسلام من سبعة وثلاثة قالوا نصر الشعب الفلسطيني بالمال والنفس والسلاح فريضه شرعية صح ودي مسؤوليه اولياء الامور لان هم اللي يملكون السلاح لكن احنا نملك اشياء اخرى احنا نهجر الان لجان الاغاثه فتح ابوابها الحمد لله وبتقوم بدور مجهود في لكن القضيه الخطيره قله التربيه الناس ما عندهاش وعي برضه عشان نعرف الجهل الجهل لا بيترك احنا اذا في حاله خلقه نقول زي ما قال فضيله الاس... الشيخ التربية لازم تتربى الاجيال وما يت... يد... وأوخ... الطريق يقطع بخطوة واحد احنا لا. الان بنقف ضد اعلام مضلل ومناهج تعليم ما تهتمش بقضايا الامه المصيريه وتضيع التاريخ وطبعا في ذلك احنا واجبنا احنا نرفع صرخة ان ما انا مش متصور ان يحدث تغيير في عبر على المستوى الرسمي فيما يخص بالمناهج لكن شوف الام الفلسطينية <تصفيق> الولد ولد قاعد في البيت بيدرس المقررات الدراسيه ويمتحن ويتحرك زي ما حصل في البوسنا والهرسك عشان ما يضيعوش جيل في في المعدل احنا واجبنا الان ان احنا نركز على التربية نقول شوف شوف اخوانك اللي في الارض المحتلة الان كيف ابتسامه العيد على وجوههم وسعداء بان العالم الاسلامي بيذكرهم صح. عبر أجهزة الإعلام هذا يعني أعتقد ده بيعطينا الأمل ويعطيهم الأمل فلنحن احنا دعمنا نحن احنا النهاردة بنشوف إخواننا ننساهم في دعائنا ندعمهم بقدر ما نستطيع وأنا بعتقد هي المشكلة هي أباك سبحانه وتعالى حينما يأزن فضلت الشيخ أيوة. يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى, حتى يغير ما بأنفسه فلا يعود تغيير فضلت الشيخ على أرض المحتاجة أنا أقول له أحنا بنغتر أقول أحنا جاهدنا وفعلنا وطالما بعيد عن بيت يا س لا هل لم يخرج مسؤول اسرائيلي قال سندرب السد العالي بالقنبلة ما هو الارض العربية مستباحة ليهم لا يعني انا بس في, في كل ده هو بيتكلم قال مسؤول فلان وفلان وكل المسؤولين لا يمتنعون ويتكلمون بأعلى ويضعون اللافته كده في الكنيست من النيل الى الفرات ارضك يا اسرائيل طيب انا يعني الاسرائيليين انا مش حامل همهم اعتقد ولا المسلمين حاملين همهم احنا حاملين هم الامه الاسلاميه نعم, نعم لان الامه الاسلاميه يعني ضعفنا هو اللي جر علينا العداء يا اخي مش حكي ضعف أعف. انت تشوف المكان اللي موجودينه في الخريطة شل السكه الحديد صراحة. ده الحاجز مدخل صحيح مدخل القارات من الشام ومن القارات كلها يعني هذا هذا جرسوم ووقتي طيب. وقت في لمست نقطة في غايه الأهمية. صدق. أنا دائما أقول العيب ليس في اليهود. أيوة. إنما العيب فينا. صحيح. لأن اليهود ما تغيروا يوما من الأيام. اليهود هم اليهود. من العهود والمواثيق نقض العهود مع الله. نطقت أيديهم بأشرف وأزكى دماء بدماء الأنبياء. نقضي العهد مع الله ومع الانبياء ومع المرسلين ومع الناس فماذا ننتظر نحن من اليهود ويمكن حد فاليهود حد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن انما اخشى عليكم غثاء كثير لم يتحدث عن العداء ولكن تحدث عن الام فهو العيب كل العيب فينا ولعلي اذكر حديثا يحتاج الى وقف والحديث اذكر انه حسنه الالباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقه عذاب لا إله إلا الله. لعلنا اليوم نتجرع ويلات العذاب صحيح فرقه الامه تضيق افراد امه الاسلام ويلات العذاب الشتات الذي تعيشه الامه يتجرع كل مسلم عذاب والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحنا اللي فرطنا، احنا اللي قصرنا احنا اللي ضيعنا صحيح الأمة نتكلم بصراحة لا تستظل اليوم بشرع الله عز وجل صحيح الأمة. نعم شيخ احمد لو جيل حضرتك دعوة نعم. لزيارة القدس بكرة نعم. تعليق حضرتك ايه طبعا يعني كل فرح وكل سعادة لكن لا تكون تحت غطاء يهودي لا تكون باذن من واحد كافر واحد يهودي هو اللي يأذن لي هو اللي ينضيلي يعني حركة ترد عليهم تقول لهم ايه على هذه الدعوة لا قل لهم يعني يعني بالمصر احنا بقول بقى باللوها واش ربما يتهم لا لا ما تنفعناها لا ادخل الاراضي المقدمة لا أنا ادخل بعزه المسلم وكرامة المسلم ادخل ان شاء الله على دماء اليهود ويتملأ بيت المقدس باذن الله ان شاء الله طالعا ننفقر لاخواننا لو جي شيخ عبد الخالق هذه الدعوة لحضرتك فحركة ترد عليها ت اقول ان شاء الله ندخلها شو... مجاهدين شهداء مجاهدين شهداء ومش عايزين دعوتكم دكتور جمال عبد الهادي اذا جال حضرتك دعوة للاقامة في القدس بهذا الحال من الاحتلال هتقول لهم اي يعني يعني انا انا هقول لو لو في زيارة مش منها من الكنيسة الصهيوني فتح لي فرصة ان انا ادخل نعم. وزور الارض المحتلة وجاب الاخواني في فلسطين وأجل معهم وتكلم معهم ودوس الأرض المسجد الأقصى لأني الواحد لا يدري العمره يهت... كم رقت فلسطين هذا كذا لا لم أذهب يعني أتمنى أن تقدس أرواحنا على أعتاب المسجد الأقصى يعني في المسألة فلذلك يعني أنا ف... لكن إقامة دائمة في ظل الاحتلال الصهيوني عن... طيب أنا حابب برضو في نهاية اللقاء يمكن للأسف الوقت خلص الكلام عن القدس كلام الحبيب عن حبيبه اعتقد ان صعب جدا ان هو ينتهي واحنا زعلانين اكيد ان هو للاسف الوقت بينتهي دكتور جمال المقدسيين وكأنهم ناس تانيين هم المسلمين انا يمكن مش عارف ليه ليه بيسموهم مقدسيين اللي هم ال... هم المسلمين في ارض المقدس او في القدس رسالة من حضرتك ليهم وتقول لهم ايه في العيد وفرحة العيد هقول لهم كده اذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلاون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الايام نداولوها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله من يشاء والعاقبة للمتقين عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم بس البيت الفلسطيني يحتاج ترتيب من الداخل والعالم العربي يحتاج ترتيب من الداخل ووحده الامه فريضه شرعيه وضروره حياتيه لا يحل للامه ان تفترق ولا يحل للامه ان تختلف ان ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتقد في نفس الوقت نقوله ان شاء الله يعني سنلتقي باذن الله املنا في الله قريب ان شاء الله على اعتاب المسجد الاقصى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم شيخ عبد الخالق هل يا في رسالة نقدر نقول بيها للفلسطينيين كيف تفرحون عايزين نقول لهم زي يفرحون حركة يعني رسالة من حركة اولا نقول لهم جزاكم الله عنا خيرا فقد حملتم هما سقيلا لو لاه ولولا قيامكم به لا ندل ماذا كان سينزل من الله على هذه الامة صحيح. فامر الغيب لا يعلمه الا هو فجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء ونسأل الله أن يجبر كسرنا وعجزنا وأن يحولنا إلى طاقة معينة لهم بإذن الله سبحانه وتعالى ونقول لهم أنتم حقيقة في فرح مستمر ليس في العيد جهادكم فرح وشهيدكم فرح وزواجكم فرح وإنجابكم فرح ووجودكم على الرباط فرح زادكم الله فرحا في قلوب قد فرح الظاهر الذي يغتر به الناس شيخ احمد كلمة للطفل والام الفلسطينية في العيد والله انا بقول للطفل والام وال وجميع المجاهدين والمرابطين نشهد الله باننا نحبكم في الله عز وجل ونرجو لو كنا معكم فنفوز فوزا عظيم وأذكرهم بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يقول ابن القيم هو انتقال من الأدنى إلى الأعلى اصبروا وصابروا ورابطوا المصابرة غير الصبر والمرابطة غير المصابرة فأنا أجدد عليهم يا أيها الذين لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أعني بها أن تقرب الله وأن نخلص في أعمالنا إلى الله عز وجل ولا يرتفت إلى خلافات الشديدة الرهيبة في السلطة وغيرها لا يعني عليكم منفسكم لا يضركم من ضل إذا ذيتم نصر الله آت ألا إن نصر الله قريب نحن نثق ونصدق بموعود الله عز وجل يمكن في نهاية هذا اللقاء بشكر دكتور جمال عبد الهادي أساتذة التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا شهر جدًا دكتور الشيخ عبد الخالق الشريف أدعى الإسلامي بشكر حضورك دكتور الشيخ أحمد الجهيني أدعى الإسلامي شكرا لحضرتك على هذا اللقاء وحاج برضو بعد ما أنا هقول كلمة الشيخ أحمد أسأله إنه هو يقول لنا بدايات سورة الإسراء وأمر اليهود فيها ولكن أقول كلمة أخيرة للسادة المشاهدين يا كل المسلمين لو ما حبتوش بعض هتلاقوا اللي يكرهكم حبكم وقربكم من بعض هو اللي هيخلي فرحنا موجود هو اللي هيخلي كل اللي بيكرهنا ما يقدرش يقرب مننا اهل بيت المقدس هم مسلمين ممكن انا اكون في يوم من الايام هناك لان انا مسلم من عاش على ارض بيت المقدس شرف له وشرف لكل مسلم أن يكون فلسطينيا مسلما مقدسيا ولكن الشرف الأعظم أن أكون أخا مسلما لكل من في الأرض شكرا على هذا اللقاء لأسد زتنا وأترك آيات سورة الإسراء مع الشيخ أحمد الجهين وتصدق في النهاية إن شاء الله الحقيقة يعني أنا كثير من الناس يتمسك بالوعدين المذكورين في الايات في صدر الايات لكني اتمسك وارجو ان الامه تتمسك كلها بقول تعالى وانه عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا وهذا وعد يدل على الاستمرار والتجديد أي أن وعد الله قائم لا محال أسأل الله أن ينصر إن الله. الأمة نتلو هذه الأيام نتلو نتلو بداية سورة الإسراء لا نقولي بأس شديد فجاس خلالة ديار وكما الوعد الثاني يعني لأن العلو الثاني والأخير فعسنا على يعني لأسنا على المفوض يعني ولتبره لكل المسجد كما دخلوا أول مرة بس عشان نستفهم صحيح. أن الوعدين أيوة. أن المفوض في وعد قرب أموعده إن شاء الله إن شاء الله, الله. بعيد صبت سبحان الذي أسراب بعبده ليم من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي مارتنا حوله لنريه من آلاتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم.